اليونان أما تاريخ العقيدة في بلاد اليونان فقد حفل بجميع أنواع العقائد البدائية قبل أرباب الأولم الذين خلدوا في أشعار هومر وهزيود فعبدوا الأسلاف والطواطم ومظاهر الطبيعة وأعضاء التناسل ومزجوا هذه العبادات جميعاً بطلاسم السحر والشعودة واستمدوا من جزيرة الكريت عبادة النيازك وحجارة الرواسب التي شاعت بين أهل الجزيرة من أقدم عصورها البركانية ورمزوا بها حيث الى ارباب البراكين والعوالم السفليه واتخذها بعضهم طوائف ينتسبون اليها انتساب الابناء الى الاباء ولما شاعت بين الاغريق عباده ارباب اولم كان من الواضح انها ارباب مستعاره من الامم التي سبقتهم اذا الحضاره وتنظيم العبادات الاله زيوس اكبر ارباب اولم هو الاله ديوس المعروف في الديانه الهنديه الايريه القديمه واسمه متداول في العبادات الاوروبيه جميعا مع قليل من التصحيح بين اللغات واللهجات ومن تصحيفاته اسماء الله والالهيه عند الفرنسيين والايطاليين والانجليز المعاصرين والربت ارتميس ومثلها الربت افروديت او فينوس يا الربت عشتار اليابانيه البابليه ومنها كلمه ستار التي تدل على النجم في بعض اللغات الاوروبيه الحديثه والربت ديمترا يا ايزيس المصريه كما قال هيرودوت وهي واحده من ارباب كثيره تشابهت عبادتها في بلاد الاغريق وعبادتها بين قدماء المصريين واضيفت الى هذه الارباب ادونيس من ادوناي العبريه بمعنى السيد او الاله واضافوا اليها في مصر بعد الاسكندر المقدوني عباده اله سموه سرابيس وهو اسم مركب من اسمي اوزيريس وابيس المعبودين المصريين وكان لهما معبد تدفن فيه العجول التي تعبد باسم ابيس بعد موتها وذهابها الى مغرب اوزيريس كما اضيفت اليها عباده ديونسيس في اطوارها المتتابعه التي تلبست اخيرا بعباده مترا في الديانه الاورفيه السريه وقد ترقى اليونان في تصور صفات الارباب خلال العصور التاريخيه فعبدوها قبل المسيح ببضع مئات من السنين وهي على اسوء مثال من العلوب الانسانيه وعبدوها بعد ذلك وهي تترقى الى الكمال وتقترب الى فكره التنزيه التي سبقهم اليها المصريون والهنود والفرس والعبرانيون فكان ارباب الاولم بمبداي الامر يرتلفون اقبح الاثام ويستسلمون لاغلب الشهوات وقد قتل زيوس اباه كروروس وضاجع بنته وهجر سمائه ليطارد عرايس العيون والبحار ويغازل بنات الرعاه في الخلوات وغار من ذريه الانسان فاضمر لهم الشر والهلاك وظن عليهم بسر النار فعاقب البارد وموفيوس لانه قبس له النار من السماء ولم يتصوروه قط خالقا للدنيا او خالقا للارباب التي تساكله في جبل الاولم وتركب معه مثل السحاب فهو على الاكثر والد لبعضها ومنافس لانداده منها وتعوزه احيانا رحمه الاباء ولبلل العداوه بين الانداد ولم يزل زيوس الى عصر هومير خاضعا للقدر مقيدا باوامره عاجزا عن الفكاك من فضائله طب صوره لنا هزيود الشاعر المتدين على مثال أقرب إلى خلائق الرحمة والإنصاف ومثال الكمال ولكنه نسب الخلق إلى أرباب أقدم منه ومن سائر المعبودات الأولمبية وهي جيا ربة الأرض وكاوس رب الفضاء وإيروس رب التناسل والمحبة الزوجية وجعل إيروس يجمع بين الأرض وزوجها الفضاء فتلد منه الكائنات السماوية والأرضية وآخرها أرباب الأولم وعلى رأسهم زيوس الملقب بأب الأرباب وكان اكشيلوفون المولود بآسيا الصغرى قبل الميلاد بنحو 6 قرون أول من نقل إلى الإغريق فكرة الإله الواحد المنزه عن الأشياء فكان يرى على قومه أنهم يعبدون أربابا على مثال أبناء الفناء ويقول إن الحصان لو عبد إلهًا لتمثله في صورة الحصان وأن الأثيوبية لو تمثل إلهًا لقال إنه أسود الإهاب وأن الإله الحق أرفع من هذه التشبيهات والتجسيدات ولا يكون على شيء من هذه الصفات البشريه بل هو الواحد الاحد المنزه عن الصور والاشكال وانه فكر محض ينظر كله ويسمع كله ويفكر كله ويعمل كله في تحويم الامور وتصريف احكام القضاء وكان اثر الديانات الاسيويه والمصريه اظهر من كل ما تقدم في الديانه الاورفيه السريه انها كانت ملتقى عباده ايزيس وعباده مترا وعباده المجوس والبراهمه وعرف الروحا وعرفوا تداخل الارواح وعرفوا ادوار التقدير والتكفير ومزجوا بها عباده ديونيس الذي كان في عصورهم الغابره الهه الخمر والحصق والترف جعلوا خمره رمزا الى النشوه الالهيه نشوه الحياه والشباب الخالد المتجدد على مدى الايام وكانت محاريبه الكبرى باسيا الصغرى ولكنهم كانوا يحتفلون في اثينا بعيد يسمونه الانشستيريا انفيستيريا يوافق شهر فبراير تقوم شعائره على مزيج من عباده الحياه وعباده الاسلاف والموت فيشربون الخمره في جرار الجنائز والقرابين ويعتقدون ان هذه الخمره تسري الى الاجساد الباليه فتنفث فيها الحياه وتصلحها للبعث من جديد في اجسام الاجنه المطهره من ادران حياتها الماضيه نحن لا نعني هنا بالفلسفه اليونانيه بل نقصد القول في هذا الفصل على العقيده اليونانيه التي تطورت عندهم تطور الاديان لا تطور الافكار والمباحث العلميه او الفلسفيه ففي هذا المجال مجال العقيده يمكن اي قال ان اليونان اخذوا فيها كل شيء ولم يعطوا شيئا يضيف الى تراث البشر في مسائل الايمان وانهم حين بداوا عصر الفلسفه كان اساسها الاول ممهدا لهم في العقائد التي اخذوها عن الديانات الاسيويه والمصريه وانهم ظلوا بعد الفلسفه يدينون بالوثنية التي كانوا يدينون بها قبل الميلاد في عدة قرون